الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبي محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم الصالح إلى يوم الدين. أنا بعد أيها الأخوة المسلمين فهذه الحلقة التاسعة والسبعون من حلقات من أحكام القرآن الكريم. سبق أخذ الفوائد من أولي هذه الآية، وهي قوله تعالى: ولقد أعاتينا موسى الكتاب، وقَتَتِينَ مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، وَأَعَاتِينَا مُوسَى مِنْ رَأْيِ مَنْ بَنِيَّاتِ وَأَيْدِنَهُ بِالرُّوحِ الْقُدُسِ، فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَتَهُ وَأَنْفُسَكُمْ ثَكْبَارٌ، فَفَرِيقٌ كَذَبَتُمْ فَفَرِيقٌ تَقْتُمُونَ. من الفوائد المستنبطة أو المعقولة من هذه الآية، هو الله عز وجل قَفَّ من بعد موسى بالرسول من أجل أن تبقى أثر رسالة في العباد وبينا أنه من فوائدها أن الله تعالى قد أقام الحجة على جميع العباد فإنه ما من أمة إلا خلافها نذير لأن لا يكون للناس على الله حجة بعض الغصر من فوائدها إثبات نبوة عيسى صلى الله عليه وسلم حيث قال وآتينا عيسى بن مريم من بينات ومن فوائدها أن الله أعطى إنسى بن مريم بينات من الأمر تبين رسالته وأنه عبد الله ورسوله والبينات هذه شاملت لجميع الرسل فما من رسول إلا آتاه الله تعالى ما على مثله يؤمن البشر كما قال تعالى لقد ألصنا رسلنا ببينات ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان حكمة الله عز وجل حيث إنه جل وعلا إذا أرسل الرسل جعل معهم بينات تشهد لهم بالصدق وهذا من كمال حكمته وكمال رحمته أيضا لأنه لو جاء رسول إلى الخلق دون أن يكون معه آية تدل على صدقه لم يقبل الناس منه ولكن الله تعالى بحكمته ورحمته جعل مع كل رسول آية آية تدل على صدقه وأنه رسول الله حقا ومن فائدها هذه الآية الكريمة منة الله على عبده ورسوله عيسى بن مريم حيث أيده بروح القدس جبريل ومن فائدها بطلان دعوى النصارى وروهية عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام لأنه أيد بروح القدس ولو كان إلها لم يحتاج إلى تأييد أحد ولكنه عبد الله ورسوله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عبد الله ورسوله وكلمته يلقاه إلى مريم وروح منه وقد تبرأ عيسى عليه الصلاة والسلام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 تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك كأنك أنت علام غنوب ما قلت لهم إلا ما عمر طليله أن عبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما جمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت رقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد ومن فوائد هذه الآية إثبات الملك الكريم جبريل عليه الصلاة والسلام الذي دوصد الله بأنه روح القدس في هذه الآلة وفي غيرها قال الله تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق ومن فوائد هذه الآلة الكريمة بيان أن بني إسرائيل لا يقبلون ما جاءت من الرسل بل كلما جاءهم رسول بما أتوا عنفسهم أي بما لا يعتقدون أنه حق استقفوا ومن فاعلي هذه الآيات الكريمة أن بني إسرائيل انقسموا في جانب الرسل إلى قسمين ففريق كذب الرسل وفريق قتلوه يقول ففريقا كذبتم وفريقا تقتلوه ثم قال الله تعالى وقال قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليل ما يؤمنون قالوا الضمير إلى على بني الصعيل لأن هذه الآيات كلها في في التحدث عنهم قلوبنا غلف المغلفة لا وصلوا إليها ما جاء بهم محمد صلى الله عليه وسلم من الحق فبين الله عز وجل بطلان بطلان دعوهم هذه في قوله بل بلعنه الله بكفرهم أن الله طردهم ما بعد مع رحمته بكفرهم فرآن على قلوبهم ما كانوا يكسبون وإذاران وإذاران على القلب عمل العد فإنه ليس إليه الخير يطبوا على قلبه فلا يصل إليه الخير فاذا ظن أن قلبه لم يخلق منفتحا لهذا الخير ويدعي أن قلبه أغلف ثم قال عرف قليلا ما يؤمنون أي أن إيمانهم قليل بسبب ما بسبب لعنة الله لهم بكفرين في هذه الآلمة الفوائد أن بني إسرائيل يدعون ما ليس بحق حينما يدعوهم النبي عليه الصلاة والسلام أو غيره من أنبيائهم فيقولون إن قلوبهم غلف يعني مغلقة لا يصل إليها ما دعوثم إليه ووجه قبتال هذا قوله بل بعلهم الله بكثهم أي بل ليس الأمر كما يدعون وإنما الأمر أنهم كفروا فلعنهم الله فلاسل إلى قلوب الخير ومن فوائد الآية الكريمة قيان عقوبة الله لهؤلاء اللعنة وهي الترد والعباد عن رحمة الله ومن فوائدها إثبات الأسباب لقوله بكفرهم فإن الباء هنا للسببية ومن فوائدها أن الكفر واليارد بالله يوجب انقماس القلب واتبع عليه بحيث لا أصل إليه الخير لقوله بل لعنهم الله في كفرهم ومن فائدها من فائدها دعات الكريمة أن بني الصعيل يقل فيهم الإيمان والقلة هنا إما أن يكون امراد بهالعدم لقوله فقليلا ما يؤمنون وإما أن يراد به أن أنه قد تنب على قلوبهم أحيانا وارجاتهم يكون فيها شيء من الإيمان ولكنه شيء قليل لا ينتهر إلى إزالة الكفر عن هذه القلوب ثم قال تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكان من قبل يستبتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين يقول له عز وجل لما جاءهم كتاب من عند الله والمراد به القرآن وهو من عند الله لأن الله تعالى تكلم به وتلقاه جبريل ثم نزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم أي أن هذا القرآن مصدق ما معهم الكتب وتصديق القرآن لما معهم يكتب على وجهين الوجه الأول أنه حكم بصدق هذه الكتب السابقة وأوجد على الناس يؤمنوا بها وهذا يعني أنه قال إنها صادقة والثاني الوجه الثاني من التصديق أن الكتب السادقة أخبرت به فجاء مصدقا لما أخبرت به مطابقا له وكل الوجهين حق لما جاءه هذا الكتاب من عند الله مصدق لما معهم أو مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا إنما قلت جاءهم هذا كتاب مصدقا يعني العبارة التي قلتها ليست هي عبارة الآية ثم الآية فيقول ولن جاءهم كتاب من عند الله مصدق لنا معه وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا يعني أن هؤلاء اللهود كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا أي يستنصرون عليهم بالرسول الذي وعدوا به وكانوا يقولون إنه سيبعث نبيه وسنكون من أتبائه وسننتصر عليكم يقول ذلك للكافرين فلما جاءهم ما عرفوا أي جاءهم ما عرفوا أنه الحق وأنه رسول الذي كان ينتبهونه كفروا به ولم يقبلوا ما جاء به فلعنة الله على الكافرين يعني أن هؤلاء لما كفروا بالرسول عليه السلام الذين عرفوا كما يعرفوا ما استحقوا اللعنة من الله عز وجل وهي الطرد والإبعاد عن رحمة الله وهنا قال فلعنة الله على الكافرين ولم يقل فلعنة الله عليهم والإظهار في نورة الإضمار له فوائد منها الحكم على مرجع الضمير بهذا الوصف الظاهر الذي حلم حل محل الضمير ومنها إرادة التعميم فمثلا لو قال فلعنة الله عليهم لم تشمل غيرهم ولكن إذا قال على الكافرين سماتهم وسمات غيرهم من الكفار ثم لو قال فلعنت الله عليهم لم يتبين أنهم كفار بهذا الكفر ولكنه قال فلعنت الله على الكافرين ليحقق بذلك اتسافهم بالكفر نسأل الله أن يجعلنا جميعا من المؤمنين به وبرسله المتبعين لمحمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته